اما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون ثم كان عاقبة الذين اساءوا سوءا ان كذبوا بايات الله وكانوا بها يستهزئون